الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثاني عشر من ترفيس وترقيب كتاب الصلاة من الشرح الممتع وكان هذا المجلس في ليلة الثالث من شهر صفر في عام الرابع وثلاثين بعد الأربعة وثلاثة من تجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى وهناك ايات استدل بها القائلون بوجود سنن التثليث ولا الجواب عنها كما يلي اما قوله تعالى يا ايها التي ان لو كان المقصود بالامر هو ايجاب السجود على قيد صاله لا لزم منه ايضا ايجاب الركوع قاله الصلاه ان لا لزم ايجاب لان الدليل وحده لا لزم ايجاب ايجاب آه، بسم الله الحمد لله والسلامة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ثم عدامه وقد قال الشيخ بسم الله تعالى تبياني الموت الأنجزاء تبياني الموت الأنجزاء قال واما لايه فيها نزاع قال ابو الفرج أي ابن الجوزي ويذكر ايضا ابن قدامه في قوله احذوهما لا يصلون لا يسجدون يعني لا يصلون قالوا عطاء السائب والثاني أي لا يقضون له ولا يستكينون لهم قالهم جريف <تصفيق> واخترهم القاضي أبو يعلا ثم قال <تصفيق> واختج بي قوم على نجوب سجود التلاوة وليس فيها دلالة على ذلك لما المعنى لا يخشعون وإذا قرأ عليهم المرآن لا يسجلون بمعنى لا يخشعون أو لا يصلون أو لا يخضعون المقصود به المعنى اللغوي أو المعنى الأعم بكلمة السجود لا السجود الذي هو الصفاء المعروفة وإن كان يكون فيه يعني ألا قرأ أنه أضاف السجود إلى جميع القرآن والسجود يختص بمواضع منهم يعني لو كان يخصد السجود بالمعنى المعروف فقط الذي هو جزء من الصلاة ما علق هذا بالاستماع إلى كل القرآن؟ على هذا القول يلزم كل من قرأ أي آية في القرآن يسجد يقول عليه لا يسجدون هذا طبعا ليس هو مقصود ثم قال القول الأول أي أن يسجدون هنا بمعنى يصلون هو الذي يذكره كثير من المفسرين لا يذكرون غيره كالتعلبي والبغوي وحكوه عن مقاتل وهو المنقول عن مفسير السلف وعليه عامة العلماء وعلى قول الثاني فما علمت أحدا ما عن أحد من السلف والذين قالوه إنما قالوه لما رأوا أنه لا يجه على من سمع شيئاً من القرآن أن يسجده فأرادوا أن يفسروا الآية بمعنى يجه في كل حال هذا من إنصاف شيخ الإسلام من تجهي المهمة الشاهد أن الآية لا حجة فيها على إيجاد سجود التلاوة وهذا الكلام ذكره الشيخ الإسلام في جسء له عن سجود التلاوه ومذكور في مجموع الفترة وقد طبع أيضا مخرضا قال المصنف رحمه الله تعالى وأما قبله تعالى وإذا قرأ عليه القرآن لا يسجدون فإن ظاهره أن كل من قرأ عليه القرآن وجب أن يسجد وهذا لا يقول به أحد ولكن السجود هنا بمعنى التذل إذا قرأ عليه من القرآن لا يذلون له لا يذلون له وهذا التهم بالإستخبار يعني أن الشيخ مال إلى القول الثاني الذي نقله الشيخ الإسلام أن السجود هنا بمعنى القضوع والذل وهي وليس بمعنى للسجود المعروف <تصفيق> قال رحمه الله تعالى وهذا الحكم بالاستكباب يشمد القارئ والمستمع للقارئ والذيذ على أن المستمع له حكم القارئ شعر الصحابة في حديث ابن عمر السابق وكذا قول الله عن بوسى وهارون قد أجيبت دعوتكما تستقيما مع أن الداعي واحد وهو موسى عليه السلام فمن أين جاءت السثنية قال العلماء لأن موسى يدعو وهارم يستمع ويؤمن فجعل الله تعالى للمستمع حقما آثق القائد أما السامع الذي مر بالقالد وهو يقرأ آية السنة فلا يستن له السجود لأنه ليس له تواب ولا يطالب بما يطالب به القارئ او المستمع للقارئ والسجود والسجود المستمع تابع لسجود القارئ فاذا لم يسجد القارئ لم يسجد من لم يسجد المستمع ودليل ذلك حديث زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم سوره النجم فلم يسجد فيها وهذا لم لأنه لو سجد لسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسجد أن يستدل به على أن نتغى سجود التلاوة في المقصة كما قال به بعض العلماء لأنه ثبت في صفيق مسلم عن نبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت وفي سورة إقرأ وهما من المقصل وأبو هريرة لن يسلم إلا في السنة السابعة أي أنه متأخر الإسلام فأين المسك طيب <تصفيق> عندنا هنا ثلاثة أصناع <تصفيق> القارئ والمستمع والسانع القارئ معروف والمستمع والذي جلس قاصداً الإنصاط للقارب قاصداً الإنصاط إلى القارب وأما السامع هو الذي مر وسمع ولكن لم يجلس للاستماع ففرق العلماء في الحكم بين المستمع والسامع بين المستمع والسامع ماذا؟ المستمع هو الذي جلس قاصبا الإنصاة إلى القارئ أما السامع هو الذي مر أو سمع القارئ دون أن يتقصب الإنصاة له ولم يجلس إليه بالإنصاة هذا الذي يظهر من الأثار التي يأتي ذكرها الآن ففرق الثلاث في الحكم بين المستمع وبين السامع الذي لم يقصد الإنصار أو لم يجلس للإستماع في الحكم وإن كان الراجح في كل هذا أن السجود مستحب ليس بواجه ولكن هل يقال إنهم يستحبوا لكل من سمع آية سجدة أن يسجد أم لا؟ هذا الذي فرق في السلف بين وين أصلاً كما بوم البخاري في كتاب سجود القرآن من الصحيح أنه قال باب من سجد لسجود القارئ ثم نقل الحافظ بالفتر أنه قد قال ابن المبطال أجمع على أن القارئ إذا سجد لازم المستمع أن يسجده قال الحافظ كذا أطلق وسيأتي بعد بعد فروه عند البخاري من جاء على ذلك ان جاء ذلك مشروطا بقصد الاستماع وقد ترجم اشاره الى ان القارئ اذا لم يجد لم يجد الثواب وعمق البخاري ايضا في الباب التالي احرم بصيغه الجزم ان الس ابن يزيد أنه لا يسجد لسل سيود القاص يخص ويقرا القران قال الحافظ فرق بعض العلماء بين السامع والمستمع فقال الشافعي كما في البول وهو لا يؤكده على السامع كما يؤكده على المستمع أقوال الأدلة على نفس الوجوب حديث حديث ليس من عمر وقد صبحه بكو علق الامام ابن باز رحمه الله على كلام الشيخ هذا قائلا أقوى منه أبضح في, في الدلالة على عدن وجوب سجود التلاوة حديث ابن عباس والذي تقدم في قراءة زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطول فلم يسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد زيد فلم يسجد لا القارئ ولا المستمد هذا ذل على أن السجود التلاوة ليس بواجد أصلا في <سؤال> سورة النجم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد ولم يأمر زيدا أيضا بالسجود مم. ولو كان واجبا لأمره به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الزهري أن سعيد بن مسيب أن عثمان رضي الله عنه مر بقاص يقرأ القرآن فقرأ القاص سجدة ليسجد مع عثمان فلم يسجد فلم يسجد عثمان ثم قال إنما السجود أعلى من استمع وهذا لذلك صحيح ثم قال الزهري وقد كان ابن المسيب يجلس في نهاية المسيب ويقرأ القاس وأستجدد فلا يزجد معه ابن المسيب ويقول إني لم أجلس لها وإني لم أجلس لاستماع القراءة فلا يلزمني السجود هذا فهمهم فهمه بمسيب وهو الذي روى هذا عن عثمان رضي الله عنه وقد علق البخاري أثر عثمان هذا بسيغة الجزم في كتاب سجد القرآن من الصحيح في باب العاشر وأيضا أورد عبد الرزاق في مصنفه بعد هذا الأثر عدة آثار تدل على المعنى نفسه نذكر بعضها وهي الأثر الأول ما قد روح عن معمر عن والسبيعي عن سلين بن خنظلة أنه قال قرأت يوعل ابن مسعود أستجد فنظرت إليه أي أنه النظر أن يسجد فقال ما تنظر أنت قرأتها فإن سجدت سجدنا فعلق ابن مسعود سجوده كمستمع على سجود القارب فإذا يظلوا على عدم الإيجاب لو كانت أستجدت واجبة لم يخيرهم ابن مسعود فقال له لماذا لم تسجد أوسع بالسيجوت طيب وناوله نزورايش ثم ابن عباس انه قال ان مسجدته على من جلس لها فان مسجدته على من جلس لها المراره تسجد فليس عليك السجود يعني كنت تمر بقوم لم يقرؤوا القران تسجد لا يلزمك ان تسجد لهم طيب اخرج عبد الرزاق يعني التوري على ابي ابن السائب انا ابي عبد الرحمن السلمي وقال إحنا مر على قوم أعود فقرأوا السجدة فسجدوا فقيل له فقال ليس لها غدونا لم أنكر عليكم لماذا لم تسجد؟ قال ليس لها غدونا إذا منغدو من الجلوس استمع القرآن هذا أيضا علقه المخاري بسيغة الجسمي في كتاب السجد القرآن وأيضا أخرج عبد الرزاق عن معمر نعم أو غيره كما جاء في إسنادي عبد الرزاق عن قتابة عن مطرف ابن عبد الله أن عمرانة ابن القصيم مر بقاص سلمي فقرأ القاص سجدة فمضى عمران ولن يسجد معه وقال إنما السجدة على من جلس لها فقال ابن عباس فتواصف قول ابن عباس مع قول عمران مع قول اسمان وهذا شبه يعني اتفاق بين الصحابة على أن السجودة, على أن السجودة بسجدة القرآن ليس بواجب وأن السجود يستحب نعم للقارئ ويستحب للمستمع الذي جلس يستمع إليه وإنما لا يستحب في حق الذي لم يجلس للاستفاة هذه خلاصة المسألة نعم هذه الأثار كلها ثابتة وصحيفة عنها للصحابة نعم <تصفيق> قال المصحف رحمه الله في القران نعم لا تزيد لا تزيد ولا تنقص والدليل والدليل من السنه والدليل السنه ومنها ما صح, ومنها ما صح موقوفا منها ما صح ومنها ما صح مرفوعا والذي صح موقوفا له حكم الوقف لأن هذا من الامور التي لا يسوغ فيها الاهتداء فهي تلقيفيه وقد عد الشافعي في الروض امور ينسوذه قديمه وهي اكان الثانيه بالاعراف والسادس <تصفيق> الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويثبتون ولا يشركون وتضاربت وللنائسجدون من في السماوات والارض طبعوا وترها وظلالهم بالغدوى والآصال وفي الماء وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ لَهُ الْمُلْكُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَالْمَلَائِكَةُ, والملائكة وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ ۚ وَفِي السَّمَاءِ كِتَابٌ مَّحْفُوظٌ ۗ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ الذان يظنون الجنة ويقولون <تصفيق> ربنا ان كان وعد ربنا لحولا ويصبرون من وفي مضره اذا تلا <تصفيق> عليهم ايه <تصفيق> <ألم> ان الله يشهد له ما في السماوات وما في الارض و الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار من الناس وكثير حق عليهم عذاب ومن يمن الله فما له الله يفعل يشاء وثانيه يا ايها الذين امنوا اامنوا فكفروا واسجدوا واعبدوا مضجعا وضعوا الضرا ونعذكم في ضر وبالطال واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ان نسجد لما تقولنا ان لا يسجدوا لله الذي خلق القباء السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم وتستجدي انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خطوا سجدا قروا سجدا وثبتوا بحمد ربهم وامسا يستكبرون وفي نُصْبَتِ وَمِن آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَفِي وفي الانشطاء فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون وفي العلق كلا لا تضعوا وسجدوا وتتردوا واصفينوا لماذا لم تسجدوا؟ لماذا؟ قالوا لم يسجد صحيح صحيح, صحيح. لأنه صح عن ابن عباد أنه وارى النبي صلى الله عليه وسلم يسرد فيها وعلى هذا فتكون استجدات فتكون استجداتنا فتكون استجدات 15 نعم هذا الصحيح هذا الصاد أن سجدة صاد وأعتبر أنه في الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم وبهذا تكون عدد السجدات في كتاب الله عشرة سجدة نعم. كما يعني استمعوا الى الامر صلى الله وسلم مصمم قرنه الله تعالى ذكر كيف هذا اللي متعرفش ان الله ممكن المجلس القادم صلى الله على